في الكتاب لا تفسدوا في الأرض مرتين ولا تعلوا علما كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد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 عسى ربكم أن يرحمكم وإن عد عدنا وجعل جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون اجعلنا الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا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 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُورَاتٍ كُلَّنّ مِنْ الدُّهَاءِ أُولَئِكَ وَهَاؤُولَئِكَ مِنْ عَطَائِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْضُورَاتٍ أُضْرِ كَيْفَ فَاضَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ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 وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِيَأْوَا بِينَ غَفُورًا وَأَنْتَ ذَا الْقُرْبَى حَقُّهُ والمسكين وبن السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا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 وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذلك كان سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَ لَا أَدْبَارِهِمْ فُرَابَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَاءٌ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً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 قُلِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ <الدعوا> الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُور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 وَمَا كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لك عن الذي أُوحِيَنَا إِلَيْكَ لتفتري عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لاتخذوك خَلِيلًا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 وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سُنَّةَ من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر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 وَمَن يُظْلَمْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ابْكُ لَمَا خَابَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أين كنا عظام ورفات أين لَمْ بُعُثُوا لَخَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ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 ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا يا موسى مسحورا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 فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسقلوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل